وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أتقوم أمت واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.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 بدون من دون الله حصل جهنم أنتم لها واردو لو كان هؤلاء آله تم وردوها وكلون فيها خالد فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون